فمن من خاف من موص جلفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه. إن الله غفور رحيم انت هركه سيكتر سالا بكار انت اوك سميرات گرانى پيك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 وتتان لەسەردانرا بۆ چەند ڕۆژێکی دیاریکراوی ژمێرا و جا هەر کەسێک لە ئێوە نەخۆش بوو، یان لە سەفەردابوو و بە ڕۆژو نەبوو، ئەوە پێویستە بە ئەندازەی ئەو ڕۆژانە کە بە ڕۆژو نەبووە تردا، و پێویستە لەسەر ئەوانە کە زۆر بەناڕەحەتی ئەتوان بە و بریتیان إن جأ هر او باشتيره بايو اگر اگر بزانن رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر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 وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ من جي رمضان مانجي, مانجي قرآن تدان الرَّا وَتَخْوَارَ وَبَرْنِ مَا بُو خَلْشِ وَبَلْغَيَانِ بورن موني و دیا درست و نادرست هر کسيق لأي و من رمضان بيني بابا بيت نخوش بو دابو باب ئەندازەی ئەو ڕۆژانە قەزای بکاتەوە لە چەند ڕۆژیەشی خوا ئاسانی ئەوێ بۆ ئێوە وە گرانی ناوێت بۆتان، قەزای ڕەمەزانتان لەسەر دان را تا مانگەکە بگرن خوا برن لەسەر ئەو ڕێنمونیەی کە کردوویوە تا سوپاسی خوا ujib du'watad da da'ida idaa da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'annahum yarshudun hardame bandakan min persiyan yani de le kirdid darbari nizam le Değeba avan iş benek mino ben, ve bruan pebhenen, bal kurey raz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 Thümme atimü sıyam ila lleyil, ve la tubahruhun ve atum maqifun fi lmasajid. Tilkä hududu Allah, ve la tqrabuha. Kzdarık ybielu Allahu ayatihi llnas, lallem yettqun. دروزبون لقلجنا کانتان اوان بو ای و و ای وج بو اوان پوشاکن خو دای زانی ک ای و نا پاکی تان له خوتان دکرد بو پشیمانی له جیرا کردن ولې تان خوش بو اتر له استا وبشود خوا بو ی نوسی ول لمن دال وبخونو روشته سپی روش ل روشته رشی شول شبغدا لفاشان روش و کتان تواوب کانتا شوی دوایی و مسن لاجن کانتان لکاتکدا کمزگود دام ابن ابو خوا پرستی امانه سنوران خدا نونزی چا مکونوا اوا خوا باسی فرمان خوید کات بو خلچی تا خو ان ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاذم وانتم تعلمون ما يد كريم لنا وببرتين ميدن بفرمان داران بو اوي بشك لما علي خلتشي بخون بغنا لكاتقدا اي وجدزانن يسالونك عن الاهل اهل قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى البيوت من واتقوا الله لعلكم تفلحون سيارد لذا دربارين ويا بونوي ما كنوي نشاني كاتكان بوخل تشي وبو حد وتاكا اوانيك لفشتي خان وكان وبسنا جو روا ك كان وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ زَڠبكن لرى اخوادلق الاواني زڠتن لگل دادكن ودسدريجي مكن براستي خدادسدريجي كراني خوجناويت وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ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 لا دان لري ايين ري ايين گرتن لكشتن سختر زنجيان لگل مكن للاي مزگوتي كعبدا تا اوان لوي دان زنجل لگلتاندا ان اگر زنجين لگلتاندا اي وجب زنجل لگلياندا اميت ولي بي بروان الله اگر واخفواي جوله لي خوجبو مهربانا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين زنجيان لقلب كانت ادج مناتي اين ميني واينوا ملكتي هربو خاد بيت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 شانداندنی هەر ڕێزێکیش تۆڵی هەیە، جا هەر کەسێک دەست درێژی کردە سان، ئێوەش دەست درێژی بکەن سەری، بە وێنەی دەست درێژکردنەکەی ئەو بۆ ئێوەوە لەخوا ببترسن،وە ولا تلقوا بأيديكم واحسِنوا ان الله يحب المحسنين وداريخ خوتان بخت بكن لاريخوادا وبدستي خوتان خوتان مخنتيا تشونوا وتاكبكن براستي اخوا تاك كالاني خوجدويت واتم الحج والعمره لله فان احصرتم فما استيسر من الهدى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 واتقوا الله واعلموا أَنَّ الله شَدِيدُ العقاب حجو عمره كدسبيكرتن هاب وخواب ان اجر هريق ندران قدغكران او ساتيتام بو هل صوره لقرباني سريبرن والسرتان متا شنتا قربانيه كدغات زيد ان گەرسەری تاشی بریتەک بدات کە ڕۆژوی سێ ڕۆژە، یان خێرێک یان قوربانیەک بکات،جا کاتێک دڵنییا بوون ترز نەبوو.جا ئەو کەسەی بەرەمەند بوو بە بەجێهێنانی عمرە تا کاتی حەز، ئەوە چی بۆ هەل سورا لە قربانی بیکات و ئەگەر با سێ ڕۆژ بەڕۆژ و بێت لە کاتی حەزدا و حەود ڕۆژ أما بو كسيك كخوي كسو كار دانشتوي دو لبري مسجد الحرام نبيت والأخواب ترسن وبزانا كبراستي خوا خا وني تولو سزاي سختة الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج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 وبذكرينك ودما قال نكاد لحزدا وهرتيب كن لتاك خوا بيد زاني وتيشو هلب جرن كباش ترين تيشو لخواتر بترسن اي هوش ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وإن كنتم من قبله لمن الضالين. <gülüyor> ناوي إخوانا لنلاي مشعر الحرام دا ويا دي خداب كان كرين موني كردن بلاكيج أوجداء ولا جمراء يانبوبن ثم أفيد من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم لباشا بكرنا ولو شيني خالتشي لي دجر يتوا وداوي لي خوجبون بكن الإخوة بأجوان خالق وجبو مهربانا فإذا قضيتم مناسككم فذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكران فمن الناس من يقول ربنا أتينا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاص إن ذكاتك رد وكان حسنتوا وك يا دي خواب كان وكنو بردنتان ببابا وبابيرانتان يازرتلناوي اوان انزا هي وهل خلشي دليت خويا بما ندير له ومنهم يقول في الدنيا رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَهِي وَاشْهِي دَلَيْطِ خَوَيَ هَمْ لَدُنْيَا وَهَمْ لَرُوْجِ دُوَائِي دَا خَيْرُ خَوْشِي مَنْ بِيبْدَى وَبِمَنْ پَارِيزَ لَسَزَيْ أَغَرْ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كسبوا والله سريع الحساب اوان بشيتيان هلاوي كردو يانا بزوي دكات واذكر الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى Vatqu Allah ve öğrenin, ankom illeye tuhşarın. Na bi xwa ber Allahu akbar bkan. La tan rojchi diari clouda. Her kesek pelbka ldu rojda. Günahinagat ve her kesechiş duab kved. Günahı وبذالن كايوابولي او كودكري نوا ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو اد القصام وهي واه لخلشي كبقس سرسام الدكال مجياني دنيا دا واخوادك تبشاهد لسر اويل ضلي اياتي كتي او وإذا tewlla seafi el arzdil yufseda fiha ve yehlak el harf ve el nesl. Vallahulay yuhb el fasad. Wakatek kisteh el kerb. Hawl dadad la zewida bo وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ له أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْلِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَ بِئْسَ الْمِهَادُ وَكَا تَيْكَ پَيْبُوتْرِيَدْ لَخَوَى بَترسَ دمار دي گره بو بدكاري جا او دوزخي ومن الناس من يشري نفسه بترغى مرضان لله والله رؤوف بالعباد وهي وشة لخلشيه ya ayiha al-adin, amin, duxul fi s-silm kafteu, ve olat-tabgu xutwati al-shaytan, innu l-kum madu mubin. Ayı brwadaran, hamub s-nna makawun. صُنكابيا قمان او دج من يا شي اشكلاتانا فانزلتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا فاعلموا أن الله عزيز حكيم انت اجل لاتاندا دواي او يكنشان اشكراكان تنبهات او اتاق بزانن كخوازالو كاردرستا هل ينظرون الا اي ياتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكه وقضى الامر والى الله ترجع الامور آيا يشي وهموكالك هربوا لا يخاف دقر التوا سألبني إسرائيل كم من آية بينه. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب لنويع قوب بفرسات تنبلج ونشان رشن وَهَرْكَسِيك بِي قَرَيْتْ بَهْرِيْخْوَا دوائي أوي كدستيكاوت أو بيگمان خدا سزاي زور سختة زوين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب جوان كلا ابو باب الرويان جياني دنيا كغالتا دكن باب روا داران اواني لا خواتر سن قلبر استر لوان دار وجد وايده رزق روزي دات بهر كسي كبي كان الناس امه واحده ادعى الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس في ما اختلفوا فيه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 والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم آدمي يكو مالبون انزا خدا پیغمبراني نار بمجددرو ترسينر وقت راستو درستي لقل دانار دون اخواروا تابر يار بدال لناو خلچی دا لوشتاني كدو دوبرچی بونتيای دا وكاز دوبرچی نکر لقت دا Mager awanay kaktib yan pedra abu, dua'y away nişanav balgiy roşin yan bohaat. Bahoy حsadati na khoy anawa. İnza khwa khoy reynumuni barwa darani kerd. Bo aw rega raastay kadubara çiyan tiyayda واخوا كيبو رنموني دكات بوري بازراست ان حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلو من قبركم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ أي واتانزاني وكذا اسنب هش كتي هشتا نها توترتان اويتوشي اوانه سختي زۆر بەتوندی تەکاندران، بەڕنگێک کە پێغەبەر و ئەوانەی کە بڕوایەن هێنا بوو لەگەڵی دادایانوت سەرکەوتنی خوا کەی بن و دڵنیاب بن بەڕاستی Kullama enfaktum, min khairi, falıllüaldeyn, walakurbin, waljetama, walmasakin, wabin sabil, السبيل tefgul min khairi, fa inallahbihi الله Siyarlı da Ba bo ba ku da ku xzman inzi ku hatiwanu hajaranu rabwanan bed. Vaharci bkan ltake. Av beyguman xwa agadarley. Kutbe aliyum Vasan tuhbu şeyao, ve huwa şerb ulakum. Vallahu yalem, ve al tum la tağlamun. Zengten laserpey, istkra klatan na xoşa. Ve agunze ştekten pe na xoşbetu başbebotan. Ve agunze ştekten وَإِذَا نَائِزًا يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ بِهِ مِنْهُ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 و حاول دان بو مسلمان ګورتره لکشتن بر دوام د سهل ناګر نو ځنګتان لګل دا تا فشمانتم بکنه ول دینکتان اگر بتوانن و هر کس ای ول دین خوې هل بګر اتوو ببی بر وایې یا te ay da da minena wa ba'iz gari fi sabilillahi wallahu rahim barasti kurdu te ko اَوَانَتْ سَاوِرُوَانِي مِهْرَبَانِ خُدَان وَخَالِ خُشْبُو مِهْرَبَانَا يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ العفو 119. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير 110. وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لا اعنتكم ان الله عزيز حكيم وارسارد لي درباري عرق <تصفيق> وقمار بلا لم دوانه دا غناي غورو تصم قازان زيك خي بوخلشي بلا غناي هاكيان غورو تلا قازان زكيان وارسارد لي اذا بخشن تان زيادة awa ha khuda balga kan rundakato botan tabir bkanwa lakari hadu jehantan wa persiar lidakan labari hatwan balit sak sazibo awan taktra wa agar tekl ban lagalyanda bratanan wa khwada zani chekhra pakaru che sakkara agar khwa bi wista du sari randi dakrdan Burası İhva Zalı Kar Durosta. Ve la tenkhehüş müşrikatı, hatta yümen. Ve la ametum müminetum, xayrım müşriketu, vleu ağjebetkum. Ve la tenkhehüş müşrikil, hatta yümen. Ve la أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمعفورة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. جنانيها وبشبي ذكر، ما دما كان تاب روادهن، باشترا. لجنه آزاد چی هاو بش با سر سامی شکر مسلمان ما نه مکن لها وبش پی داکران تابر وادهینن و کویله چی بروادات باشتله آزاد چی هاو بش پی داکر با سر سامی شکر دبن اوانه بنگ دکن بونا وَنِشَانَكَانِ خَيْرُ شَن دكات وبخلجي بشكوبير بكنوا ويسالونك عن المحيض قل هو ادى فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله إن الله يحب التوادين ويحب المتطهرين. والفرسيارد <تصفيق> ليه ذاكن درباري حيز، بل يحيز آزارا، كواتدوب تدور لها وسر كان تان لكاتي حيزا، ونزيجيان لجلده مكان، تا هاج دبنو، كخو يعيش، إن ذابس نلايان، لو شو أنك خو فرماني بيداون، براستي خوات وبكاران خوش دبعت. وَبَاكَانِ خُوشْدَوَيْتِ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ <تصفيق> وبيش بخن بوخوتن الأخوة بترسن وبزانا ضنيابن كبا خزمتي دقن ومش دب دب ببروادارن ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبرو وتتقو وتصلح بين الناس والله سميع عليم وما كان ببرهالصتي أوشتاني سوينتن لسرق واردوا Kesici ve parçaskaryu reçhetini nevan çalçıya, ve kahve seru zana ya. La yu ahdumullah bil lğü fi aimanikum, ve laki خوا خشول سرخيا يقولون من س تّبع ش فإن ف فإ الله غف الحيمب اوان سوندخ ل غج كان درس نب ساوان توارمات بك إن اگر الجان أو أخوال خوجبو مهربانا. وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. وأجر بريالي تلاقدانيا داء. أو أخابي يتربصن بأنفسهن ثلاثة تقول. ولا يحل لهن أن يكتبن ما خلق الله في أرحامهن، ولا يحل لهم أن يكتبن ما خلق الله في أرحامهن إن كن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر.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 دروس نیبو اووان کبی شهر نوا اوئی خوا لمن دالدان یاندا درستی کردوا اگر برویان هه بخوا او بروجی و مردکان ی شایستان بجیران اووان لعددا اقرب یان اوه باباش بجین وبوجنان هه بسر مرد یان او وک او اوئی پیاوان هه بسر جنان او بپی با و نریتی بسند و پیاوان پلیچن وَاخْفَاضَ زَادُ كَالدُرُسْتَ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا إلا أي يخاف ألا يقيم حدود الله فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما في ما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ تَلَاقْ دُو دواي دوائي اوه راقرتنا بخوشي يان بر الله كرتنا بباشي ودرسني ابو ايوه كاليبسان نوهي سياغ لوشتاني كداو تاني مقر هر دولا بترسن كسنوري خواران اقرن ترسان لوي سنوري خواران او فيها وافرا تك غناه يا ناغا بو وكجنك لبريتي خوي بيدات امانه سنوري خوان لي اندر طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنك حزوجا غيره Fayıtallıq ha falajına, alayhi ma ayi terajaa inzanna, inzanna ayi yuqima hudud Allah, ve tılk hudud Allahı yubeyinu يتر اجنب او طياوه دروسنيه حتى شونكاد بمير دي تشيتر با اجغاري ان جا اجر مير دي دوهم طلاق دا يا مرد يترقو نهنيه لسرجنو مير دا كونك كبقرن ولا يقتر بماركه الدنيا شي تاز اجر بزان كلسنوري خوان در ناتن اما نسنوري خوان رُنِيَ عِنْدَ كَاتُوب وَقَلَّ يَكْتِبُ قَن وَإِذَا طَلَّقْتُمْ نِسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ve la tettakidu ayetillahi huzuwa ve dkkorun irmeetallahin aliyum ve ma azal aliyum min alkitab ve alhikmeti yizukum bih ve tqqullah ve allemu annallah گەیشتن بە ئاخر و ئۆخری عدایان، ڕان بگرنەوە بەخۆشی، یان بەڕەلایان بکەن بەباشی، ڕان مەگرنەوە بە ئێش و ئازارەوە بۆ ئەوەیستەمان لێ بکەن، هەرکەسێک کاری وا بکات ئەوستەمی لە خۆی کردووە، و گاتە بە فرموودەکانی خوا مەکەن،وە بیر بکەنەوە،وە بیر بکەنەوە لە چاکەی خوا لەگەڵتانە و ئەوەی کە بەسەری لِقُرْآنُ فَرْمُدَيْ بَجَ بَوَءَ مَشْغَارِ تَنْدَكَات وَالأَخْوَابِ تِرْسَن وَبَزَالًا كَأَخْوَابِهَمُشْتِكْ زَانَايَا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَأَبْلِغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ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 والله يعلم وانتم لا تعلمون كاتيك جنتا انطلاق عدايا عدا ان تواب يترقد غا ان مكن كشوب كان بمردكانيان اجر ريكو تن لني وخويا انده باباشي امطندي بيدى ادري بو او كسي كبرواي بخوا وبروجي دواي بيد لايوا پند ورجتناتان باشترا وپاخترا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 ve in aradım an tespit oğullar kum falajına hep alayım iyi da sallam tüm ma ataytum bil megruf ve tqlallah ve La serba u kekay raziyu, kallay dike kan babashi, hit kesig, la tuana i xoiz ya terdavay lenakret, bazı yan negyen dre, bahiz dikek bahoyunda ala kevwa, u bahiz ba ukek bahoyunda ala kevwa, ula serka la porgre uku avipeshu, ince ager westtan la shir bir nawa, واغر وستان دائن بگرن بومن داکانتان او گناهتان ناګ اگر بیاندنی اوې بوتان داناون بخوشي والاخواب ترسنو بزانن بارستي خوابینا بوې کډې کن والذین يتوفون منکم ویدرون ازواجن یتربصن وعشرا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 إن ذاك تواب توابوا يترجونات لسرنيا لوئك ببي بابنا وكمل وَأَخْوَآءَ جَادَلَ بُوَيْكَ ذِيَكَنَّ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُ بِهِ مِنْ خِطْبَةٍ نِسَاءٍ أَوْ أَكْنَتُمْ فِي <بعض Mechanics>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 أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا وعلموا أن الله غفور حليم وجنحت الناعاد الأخاز بيني جناني مرد يا خوازن خوي جورة زانية كبيجuman إيو لمود ناويان أندبن بلام بنهني بلن يام مغر قسيك كباج بيت و بر الدنيا مدن تاع الدكان تواود بيت و بزانن بيگومان خواد ازانيد با ويكال دلتان داية كوات خوتان بفارزن و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 كهشت نچوبن لايان يا ما ريتم بودان نبن وبهرمن ديام بكن دولمن پپي خوي وهجار بپي خوي بهرو يرمتيدان كبا و نرید بيت او پيويشت لسرت ساك كاران وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه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 إن الله بما تعملون بصير ورجنان تنطلاغ ده پیش او یبسن لاان و مریتان بودانوب او نیوی مری یک اندکبه مگر اوان خوشبن یان او کسخوج بات کما ربرین کی بدستا ولي خوشبون تن لپاریس و نزیک ترا او اوتا کی لنیوان تن دا بو و لبیر تن نچیتو بغو مان خو حافظوا على الصلاه وان المستا وقوموا لله قانتين اغادرين وجكانتان بكن وبتايبتين وجينا وراس ولنويج دابو كتي فان خفتم فرجلا ركبانا فإذ اأمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم او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 والله عزيز الحكيم او پياواني دمرل لأيوو جناني هاو سر بزيده هالن با وسياد کردن بوج نکانيان تا صاليق بخيو بكرين با او ايدر بكرين انزا اگر خويا انتونه درو اي تر لسرنيا لويك او جنان ديكن در باري خويان واخفا ذلك دروسته وللمطلقات متاعا بالمعروف حقا على المتقين واطلاق دروان هيا بهرمند كردن باباشي بيويستر سردارس كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تعقلون واخفا اتاني خوي تاتيب كنوجير ببن الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم اولوف فدر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم ان الله لذو فضل على الناس ولكن Kelavlati xoyn derzun, la da kawan hazaran bun, la tersi merden, in zahwa la paşan zindoy kirden barasti xoxa wni takibas بالام زرباي خلق سباس اخواناكن وقاتلوا في سبيل الله وعلموا ان الله سميع عليم من ذنبكن لري اخوادا وبزان براستي اخوا بي سري زانايا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرا وَاللَّهُ يَقُبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ شئ أو كسي قرز بدات بخوا بقرز يشباش إن زخوا بوي زيادة دكات بزيادة كردنيه شي زور وخوا أجريتو وفرواني دكار وحرب ولاي أو دجر نوا ألم تر إلى الملائِم بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبيل لهم إذ قالوا لنبيل لهم بعث لنا ملك نقاتل في سبيل الله قال هل عسىتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا "Vermedik ki Allah'a savaşmak için, bizden de biri var. Biz de Allah'ın yolunda savaşmak için. Biz de Allah'ın yolunda savaşmak için. Biz de Allah'ın yolunda savaşmak için. لدوای موسی کبه پیغمبر چی خو انود تا شایک مان بو بنه لتا زنگ بکین لری خوادا وتی آ نزگنیه ا و اگر زنگ تان لسرفرزو پیوز بکریت زنگ نکن وتی انسو دکمان پیداگد اگر زنگ نکین لری خوادا لکاتیک دا قدر کراوین لولات مانو مالو من دا ماندا کاتیکاتک زنگ یان لس پیوز کرا فَاشَاجَرُوا بَسْرَ اسْتِمْكَارَانَ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّ يَكُونَ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا ونحن أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً من المال. Allah astafahu alaykom ve zaddehu basta fil ilmi ve jismet. Allah yetti mukkheh mey yaaşaa. Allah uasig alim. که ائمه لو شایستترین ببادشایی و دارایی زوري ندراوته فرموی براستی خوا او هیل بجارد و بسره اودا وبش زیاتری داوته لفراوانی لزانین توانه جستا وخوا پاشایی خو دداد به هر کس یک وَخَافَ فِرَاوْنُ زَلَالَهَا وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آدَمُ وَمُوسَى وَآلُ هَارُونَ وبقية مما ترك آل موسى وأآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين وفي غمبارك يا ميوة نشاني بادشايكي أويك كدار ميتكتن كما اي الاميتان لفروردگار تا نو لگه هند ديگه فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتدئكم بنهر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 والله مع الصابرين إنزا كاتي كتالود بخوي و لشكركي و درسون پيوتن بيگو من خواه تاقيتان دكاتي و با تسميك إنزا هر لي خواردوا من نيا و هر لي نتشت اول منه مگر کسيك كلوه چي لي بگري بدستي خوي إنزا همو تيريان لي خواردوا مگر کمي چيان کاتێک تعالود لی پەڕیەوە، ئەوانش بڕوایان هێنا بوو وتیان: ئەمڕۆ ئێمە دەرەقەتی جالووت و وتیان ئەوانەی کە پێیان وا بوو بە خزمەت خوا دەگەن. زۆر دەستەی واخفا لق الخراق لنا ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فاتكروب برود جالوت لاشكلكي وستان وتيان خايا Korajiri birejbasalmanda, ve peyman zeyirbke, ve zalman bke basar gelibi berwayanda. Fahzemuhu bi izni Allah ve qatledaoudu jalud ve atahullahu mulk ve alhikme, ve atahullahu mulk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 Hamûs her zavi perdevu lâxra potawan, bala mçwa xawanı baxşşa, bâsır hamûdihan yanwa. Tilk âyetullah netlû ha âleik bil hakkı, ve innâk mursalin براستي وبيجمان تولى غمبلاند. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيدهناه بروح القدس.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 رزمان دا او بهند چي امبسر هند چي انياندا لو پيغمبرانه هيوايان بو كخواق سيلګل كردوا وهند چي اني برس كردو ته سنپل يك و دامن بعيسای کري مريم سن بلګي چي اشكرا او فجيري ما کلب فريشته سروش اگر خوا بي ويستا او ګلاني کلدوا پيغمبرکاني اندهاتن لګل يقدا ناذنجين دوای ئەو نیشانە ڕۆشنانەی کە بۆیان هاات بوو بەڵام دوووبەرە چیان تێکەوت ئجا هیوایان بوو بڕواای هێنا و وە هیوایان بوو بێبڕوا بوو ئەگەر خوا بی وستایە یەکتتریان نەدەکوشت و شەڕیان نەدەکرد بەڵام ئەویخوا بێوێت دەیکات رزقناكم من قبل، ألقوا مما رزقناكم من قبل، أي يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. أي أو كساني برواتان هنا و بباشن لو روز يكبي من داون، فيش أو يكروج بيه. نكرين فروشتني تيدايا وندوستايتي واشنايتي تيدايا ونتكاي تيدايا وهرب بي برويان الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم. له ما في السماوات وما في الارض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 ولا يؤده حظه ما وهو العلي العظيم خوا اوخا يكيت پرسترا وگنی ابد گالو هميشه زندوي تدبير كر و راگرا نو نوز اي گريو نخو هر هي او هر ئاگادارە بە ئەوەی لەبەر دەمەوەیە و ئەوەی لە دواویەتی وە کەس ئاگای نییە لە هیچ شتێک لە زانین و زانیاری ئەو مەگەربەوەی کە خۆی بێوێ. کورسیەکەی خوددا هەموو و زەوی گررتۆتەوە، کردنی ئاسمانەکان و زەوی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 فقد استمسك بالعروة الوثقالا في صام لها والله سميع عليم هجورك زولكردن لدين دانيه براستي لريب وبروا او بتندي بدست جيرتي قائمي بهزي و كبتران وبربون بونيا و سريزانايا. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم ننور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. خادوسك كارسازي أوانك برودارا، دري عندهن ذات أريكس تاني ببروائي بور ناتي با ببروان شيطان دوستيانا. دريان ده لا روناتيو بوتاريكستان اوانه هاوري دوزخن تيايا امين وهتا هتايا الذي جاء ابراهيم في ربه ان الله الملك اذ قال ابراهيم الذي يحيي قال انا احيي واميت قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ آيا اورق <تصفيق> ناديت وبلاي او كذا مقالك الا ابراهيم در حق ببروردغاري لبر اوي خوا بادشاهي دابويا Kâtiğe ki İbrahîm uti parwardigâri min au zâtiğe jiyan adawu jiyan dasteyne uti minij jiyan adamu jiyan dasteynem İbrahîm uti bey gümann khwa khur la roj halatuhu haldeyne ndatuhu la roj awa wahali beyna inza dam kudbu aw Oxarın moni geliste mkaran nakat. O kelli mırra ala qıryeti, ohiy xawyet ala gurusha. "Sözlerini" diyor. "Sözlerini" diyor. "Sözlerini" diyor. "Sözlerini" diyor. "Sözlerini" diyor. "Sözlerini" diyor.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 فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يا وكاو كسي كراب ود بلاي شاركا لكاتك او ديواركاني رخاب وبسر سربانكاني دا وتي تون أمشار ودان دكاتو باس مردني يكسر خواي گورا صد سال ملاندي تاشان زندوي فرەرمووی چند دەماویتەوە لێرەدا، وتی یان بەشێ لە ڕۆژێک ماومەتەوە، فەرمووی نەخێر بەڵکو سال ماویتەوە، جا تەماشای خواردن و خواردنەوەکەت بکە تێگنەتوەوە تەماشای گوێ دررێژەکەت بکە، تا بد جێڕین بە معجزە بۆ خەلچیی، و تەماشای ئێسقانەکانی بکە چۆن بەرزیان Taşan göştü ve sardadı henüz. İnzakat etg amaana derkind boy. O uti ve çachit etg iştim. Barasti kwa kawan da salatı ve səlhemoşti akda. Ve ız, qalı İbrahim, Rabb arini, kifatupir meota. Qalı,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 وأعلم أن الله عزيز الحكيم. كاتك إبراهيم وتي أي برور دكارم نشان بدتون مردو زندودك يتو. فالموي برواد بينه هنا وا وتي بله بروان بيتي بلامبو أوي دنيابم. فالموي كوات تسار مالبقرة سريان ببرو حتى برت أيام بك لحاجة. Her پارچه چندسر شاخ یک دابنه لطاشان بانجیم بکدن بولاد به حالا داوان و تاگ بزانه و ظل في كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ونيي اواني كمال خويا ان بخدكن لري اخواده وقدنك اغوايو حو لهرجولك دا صداني تدا بيت، وأخوا لمشجّة تريدك أتبو هركسي كخوي بيت، وأخوا خاون بهري فراوان أجادارا. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، ثم لا يتبعون ما فقوا منه ولا أذان. لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون واني كمالو داراي خوايا بخد اكن لرأي خوادا من او هيد مننتيق نانينو آزاريق ناغيينن بوان هيد پاداشتيان لاي پر وردگاريان و لسرنية وهي خفه تياني يا خير من صدقه يتبعها اذا والله اني حليم سكي خوش تصبوشي وإخوة بين يازيد وسرخويه. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذكى الذي ينفق كالذي يُفقه ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر.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 بە منەت نان و ئازاردان و دڵ ئێشان، وەک ئەو کەسەی ماڵ و سامانی خۆی بەخب دەکات بۆ ڕفپامایی خەڵک وە باوەڕی نییە بەخواو بە ڕۆژی دوایی، جاوێنەی ئەو ناپاکە، وەک <تصفيق> نَتُوَانَن دَسْتِب خَن هِز لَوَيْ كَكَرْدُ يَانَه وَخْوَار يَنْمُونِينَا كَاد وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ مِنْ أنفسهم. فتثبيتم من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فأتت أكلها ضعفين فَآتَتْ أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير نموني اواني که مالو دارائی خواه اند بخشن لپین او من مند خواه و بو دام ازراندن دلو دارونیان و اقباخه گواه که بشوينی چی برزوابیت بارانی دلو بگوری لی بدات انزامی وی خوی بدات بدو تندانا و اگر بارانی دلو بگورشی لی ندات بارانی وردی بدات واخواي جورش بينا يا بوي كديكن اي ود احدكم ان تكون له جنة من نخيل واعناب تجري من تحتها الانهار وأصابه الكبر وله درية ضعفاء وله درية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكروا يا كزلا اي وحص دكات كباخ يشي ببيت لدلختي خرمه وجورها دلختي تريو راس سان جوقا او بروا بجير ياندا بو خاون باخ كبيد لنا او با غدا له موت جورمي ويك لكاتك دا دوتاري ببي بيري و بيبي تنمنا ليشي وردي بيد صلات انجا قُرُ سَمومِ تَدابَت يكسر باخ مَمُلْ خَبِيثٌ مِنْهُ تُفِقُونَ وَلَسْتُ بِآخِذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَمِيدٌ أي أو كسانك برواتان هيناوا بخت بكان لاباكتيرين او كيداتا ان كردوا ولويك بو در ماڕن لەوە ببخشن کە خراپە لە کاتێکدا کە خۆتان ئەو شتە خراپە وەرناگرن مەگەر چاوی لێ بپۆشن بزانن کە خوا بازێکی شایستەی ایشە ئە والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. شيطان دتان ترسنه بهجاري وفرمانتان بيدادات بخرابه وخوا باليني لخوش بونو تأكتم بيدادات خوا فراوان مهرباني زنايا. يؤتي الحكمة من يشاء. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يتذكر إلا هؤلاء الألباب أي بخشي جيري ودناي بهر كسي كبي وبهر كسي جيري ودناي بيدرا وبراستي بيدرا وتاكي تشزور <تصفيق> وما أنفقتم من نفقه أو ندرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار اوي بختان كردبي لاتاك يا النذر يكتان برياده ابي او وبوستم كارانية حيث يارمتي دريك إن تبدو الصدقات فنعماهي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير اگر آش كرائب كان خير كانتا وَأَجَرْ بي شهر نو و بيدن به هزاران او باشتره بو ايوا واخوا حلي اور نيليتان هند له گناه كانتان واخوا بو ويكديكن اگا دارا ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَسَنُفَوِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ لسرتونيا <تصفيق> رينمونيو مسلمه كردني خلجي بلكو خوه هر ددات وأوي بختي ذكن لداراي أو بو خوت أنا وإهتز بخدناكن لسامان أتاندريتو وإستمت لناكري للفقراء الذين أحصر في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأب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 کە دەست و پێبسترراون لە ڕێیخوادا. ناتوانن بگەڕێن بە زەویدا. نادانی بێخەر وا حەز دەکات کە دەوڵە مننددن بەهۆی بێنازیانەوە. تۆ دەیان ناسید بە شێوەیاندا، داوایهز لە کەس ناکەن بە زۆر، سامان، بِغُمان خوا اغا دار لي الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سررا وعالانية فلهم فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ابانيك مالو داراي خويان بخدكن بشو بروش فَتَهَانِي وَبَاشْكَرَا أَأَوَانَ حَرْفَادَش تِيَان لَاي پَرْوَرْ دِگَار يَا نَوَيَا وَهِي سْتِرْسِي چِيَان لَبَرْنِيَا وَأَوَان خَفَت بَاد نَابَن الَّذِينَ يَأْكُلُونَ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الرiba وَأَحَلَّ الله البيع وحرّم الرiba فمن جاءه موعدة من ربه فانتها فله ما سلف فَلَهُ مَا سَلَفَ وأمره إن الله ومن عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ أوانيك دخون سود رأس ناب نوى مجرتون كسر رأس دبيتو كشيطان دستيلة وشند بيه أو بهوي أو ويا سود خوران وطيان كرينو فروشتن وكسود ويا لكاتيك داخوريدا وبكرينو فروشتن بالام سودی بالام سودی قداغه کردوا انزا اوکسی پی گشت اموجگاری اغل پروردگار یوا وخیره دستیده حل گرد او اویل او پیشوری گرتوا بو خو یتی وکاری او حواله بخوا یا وا اوی گرا تياد من نواب إذ الله الربا ويруб الصدقات، والله لا يحب كل كفار الأثيم. وبيت بركتي سود نهري، وبرو بخير وبخشين أدات.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 وكردوا باشكان يا كردوا ونويجيان بهوشو گوشا وكردوا وزكاتيان داوا تنها قاداشتيان لاي پروردگار يانه وهي ترسيچيان لبرنيا وهي خفتيگ رويان يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من او كسانيك باورتان هيناوا لاخواب ترسن ودسهل جرن لو سودي كلاي خلق الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ان ذا اجر كواتبز أن أجداربا بذنجة لنا ينخاو في غمبري خوا و أجد ما كان تنهي إوي نستنبكن ونستمتن لذكره وإن كانت عسرة فنظرة إلى ميسره وَأَن تَصَدَّقُوا خَيُرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَغَرْ قَرِزْدَارْنَدَارْبُوا أَوَبَا مُوَلَتِي بِدْرِي تَادَ وُلَمَنْدْ أَبِي وَأَغَرْ أَزَادِيًا بِكَنْ بَهَشْتِرَ بُوتَانْ أَغَرْ تَيْبِقَنْ وَاتَّقُوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثم توفى كل نفس ما لا يظلمون وبترسن لروجك دقرين رينا وبولا وَأَوَانِ اسْتَمْعَيَا لِنَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم إِلَى فَكْتُبُوهُ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ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 وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ أي أواني اگر قرضیکتان لے یکری او بینوسن وما بي نوسى لن يوان تاندا نوسى ريك براستي وهيد نوسى ريك باسر بيتي نكال لنوسين دا هر وك خوا اوي فيري نوسين كردوا با بي نوسى وما او كسى دقي سندك بلي كقرزكي بساروية ولا فر وردگار بطرسى وحيتي ليكم نكاتوا اگر او قرزكي بي عقل بو يا, يا نيدت واني خوي دقي سندك بليد او با گوركي بيليد براستي و دو شاهد بقرن لپياواني خوتان انزا اگر دو پياونا بو او با پياوه اكو دو جنبن لواني لوانيكا پسند ياندكان لشاهدكان با او اگر يكي اچان لبيري تو با او تريان بيري بخاتوا بە شایەتەکان سەرپێچینەکەن کاتێک بان کران، و بێزار مەبن لەوەی کەبی نووسن بچک بێاگەورە، تال کاتی خۆی ئەم نووسینەتان ڕاسترە بەلای خواوە، وە چەسپێنەررتە بۆشای دیدانەکە وە نزیکترە لەوەی کەنەکەونەگومانەوە. مەگەر کاتێک ئەو کردەوەیە بازرگانیەکی دەست بەدەست او لم كاتدا غناتان ناغاد اگر نينوسن و شاهد بگرن كاته کرين و فروشتن تان کرد و و شاهد نگين ري و زيان تان غياند او بيگمان غناتان داگات و لخواب ترسن و خواب تان وَخَافَ بَهْمُشْتِكْ زَنَايَا وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرَهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اگر لسر سفر بون ودستان نكاو دنو سريك او بارمتاق ورقرن جا اگر هندكتان لهندكتان دل نيابون با او كسيك بأمين زان راوا دك بداتوا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 فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير هر هي خوايا اويل اسمانك انايا واويل زبدايه اگر اخراي بكن اويد ضلت اندا يام بيشارنوا خوا محاسبه اندك سري او ساخوشد بيت لو كسي كبير بيت واسزاي كسي اقددات كبير بيت واخواتو عناي بسرها مشت اقداء آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يا غمبر هنا بونا ميك بونيرا ولا برواد جاري و لا قل هم بروان هنا وبخواو فريشتكاني ونامكاني وبيانبراني جیاووازی ناکەین هیچ یەکێک لە پایان بەرانی وتیان کرد داوای لێ خۆشببوونت لێ دەکەین ئەی پەر وەرگارمانوە هەر بۆ لا يكلی الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها و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 وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين خوا داوالهيز كسيق <تصفيق> ناكاد مگر باندازي خوي بو خوي هي هر ساكيك بيكات والسر بكات اي پرور دگار Leman macra, eğer kirdeweçi pevistmanla bir tu, ya bahalgunahek man krd, ay perwordgar. La ser man damanı bir kurs, vakdadna, la ser ay perwordgar man, bala yama, b ser damada man hal nijiret, vakunahek han man bıstrava, man توی یاری دادنو کارساز من که وقت صرمان بخواد صرقلی به برایان ده.